فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل اللوق من قريتهم آل اللوق من قريتهم إنهم أُناس يتضاهون فأَنذَرَهُ أَهْلُهُ إِلَّا مَرَأَتَهُ قَدْ دَوَّعُوا من الغابرين وأمطرنا هدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل وين حادثا الا اله الا الله بل الا لا يعلمن ام من يجيب المضطر واذا دعاه ويكشف السوء او يجعلكم ويجعلكم خلفاء الارض الا اله مع الله قل الكون أمي يهديكم في ظلمات البر والبحر ومين يؤسِل ومين يؤسِل الرياح بشرًا بين ذي رحمته إلىهم الله تعالى